ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا للعلوم ق ا ما ر ع ة ق ا ر ة وما أدراك ما أجراك ق ا ر ع ة ي يكون الاسلاميه ن ك ا ف ر ش ا ل ا ل و وتكون الجباد المنفوش فأما و م ا من ت ا ت موازينه فهو في عيشه الراويه واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار محاك